और سوپانی مبين اللہ بھی في عاد اذ اوصلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتتث عليه الا جعلت نكرميم وفي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 كذلك مات الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم مطارون فتول عنهم فما أنت بمنوم وذكر فإن الذكرى تنفع وَمَا خَلَقُوا بسم الله الرحمن الرحيم والدور وكتاب مسكور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر افنسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء شربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكين على سرر مصفوفا وزوجناه بحور معين والذين آمنوا واتبعتهم ذريته بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم 112. كل مرء بما كسب رهين 113. وأمددناه بفاكهة ولحم مما اشتهون 114. يتنازعون فيها كأسا لا لغوا فيها ولا تأثيم